121-إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون 122-أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها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 ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أم كذبوا بآيات الله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 أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِذْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقُونَ قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِّرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْنِي يُؤْمِنُونَ